يحذر منها الليل والنهار لماذا لأهواء وأهراض خاصة نحن نقول هذا ليس هذا من باب التشكي ولكن من باب وصف الواقع الذي أفضت إليها الأمة ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه والحذر من أن يلصق بمنهج السلف هذه الأخطاء الشنيعة وهذا الانحراف الخطير ويقال الخلاف بين أهل السنة والجماعة لا والله هذا الخلاف من الخلاف الذي هو من جنس خلاف القساوسة والرهبان للمسلمين وإن قام ببعض المسلمين وإن بغى يفهم الكلام أنا لا أكفر ولا أنسب لهؤلاء لكن نقول هذا الفعل ليس هو من جنس فعل السلام وإنما هو من فعل القساوسة والرهبان كما يصفه الشيخ الإسلام ابن تيمية وهو المنصف المتجرد للحق